الحمد لله تعالى نحمده و نستينه ع و نستغفره و نعطي الله من شرور أ ن ف س ن ا و من س ي ئ ا ت أ ع م ا ل ن ا ما يهديه الله فلا م ض ل ل ه و ما يضلل الله و يضلل الله و يضلل الله و يضلل الله و يضلل الله و يضلل ا ل ل و يضلل شريكه و يشهد ان محمدا عبده و رسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل ب د ع ة ضلاله وكل ضلاله في النار أ م اما بعده ح ي ا ك ل ل تعالى ه جميعا و بعد ا وزادكم ر ك فيكم ل وحلما م م ا و و ع ن إن ا اليوم شاء الله تعالى مع الحديث الخامس عشر من ا ل أ ح ا د ي ث الجوامع للنبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من جمع ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تبارك وتعالى بعد أ ن تحدثت في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة عن أ ح ا د ي ث هي ترتبط أو بالحديث الذي سنتكلم عنه اليوم إ ن شاء الله تعالى مره بنا في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة لا يحل دم امرئ مسلم إ ل ا ب إ ح د ى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق ل ل ج م ا ع ة ومن قبله ر أ ي ن ا حديثا لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه واليوم حديث أ ص ل عظيم للمسلمين كما أ خ ر ج ه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طرق عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم, جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه هذا فيه الذي الحديث العظيم الذي فيه أدب للمسلمين في دينهم وهذا الذي يتخلق به المسلم والذي أ م ر به الشرع وجاء في بعض الفاظ هذا الحديث فلا يؤذي جاره و أ ي ض ا فليصل رحمه وروى اهل ب أ ا ل س ن ة رحمه الله هذا الحديث من طرق ع د ة فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هنا بقوله من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليقل خيرا أ و ليصمت وهذا الكلام فيه بيان من النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم على أ ن ا ل إ ي م ا ن يدخل فيه القول الحسن وعدم ا ل إ ي ذ ا ء وعدم التكلم بغير علم ل أ ن ه قال من كان يؤمن بالله أ ي من كان منكم يحقق ا ل إ ي م ا ن بالله تبارك وتعالى ويحقق ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر الذي سيحاسب العبد فيه ويجازى إ ن كان خير أ و بما كسبت أ ي د ي ه الذي يؤمن إ ي م ا ن ا صادقا عليه أ ن يلتزم القول الصحيح القول الحق القول الخير لذلك الشافعي رحمه الله كما استند, ذلك أو استند بذلك ا ل إ م ا م النووي رحمه الله في شرحه تكلم الشافعي رحمه الله في معنى هذا الحديث وقال إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتكلم فليفكر ف إ ن ظهر أ ن ه لا ضرر عليه تكلم و إ ن ظهر أ ن فيه ضررا وشك فيه أ م س ك وهذا كلام لا بد أ ن ننزله علينا أ ل ا نتكلم أن نتكلم بفهم وبوعي وبتفكير وبتدبر ولا نطلق ا ل أ ل س ن ة بدون قيد كما قال معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أ ئ ن ا م ؤ ا خ ذ و ن بما يتلفظ به أ و تنطق به أ ل س ن ت ن ا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ثكلتك أ م ك يا معاذ أ ي ك ب الناس على وجوههم في النار إ ل ا حصائد السنتهم هذا اللسان ربما يوقع صاحبه في ا ل ت ه ل ك ة وربما يهوي بصاحبه في النار كما جاء في الحديث إن الرجل بالكلمة من الله لا لها بالا يقع أو يلقى بها في النار سبعين خريفا لأنه الرجل لا بالكلمة الله لا لها بالا بها خريفا لا يتكلم يلقي يلقى تلفظ بكلمة يقع في يلقى سخط أو لها بالا لم يعمل لها حسابا والامام ل م يفكر ي ف ه ق ب أن يتلفظ ب ه و ا ل إ الشافعي رحمه الله يبين ذلك بقوله فليفكر عليه أ ن يفكر أ و ل ا قبل أ ن يتكلم ب ك ل م ة هو لا يعلم عقباها فعليه أ ن ينظر في كلامه ويتفكر لذلك السلف رضوان الله عليهم كانوا الصمت عليهم يكثرون من الصمت ومعروف أ ن ك ث ر ة الكلام تؤدي ل ك ث ر ة ا ل أ خ ط ا ء و ك ث ر ة السكوت أو ا ل ص م تقلل ت من ا ل أ خ ط ا ء ولابد أن يكون الكلام لأهمية ولا بد ان ل ل لأهمية ولابد ك ا م أ يكون الكلام بفائدة تعود ع لاهميه ى ل ل على المستمع م م ت وتعود ك ذ ا ا ا هو ل ل ك الحق الكلام ا ل ذ ف ي خير وفيه أ ي ض ا الكلام يكون خير كله الذي تتكلم به لا تتكلم بسوء ولا تتكلم بتسخط ولا تتكلم بكلام ليس لك فيه سبيل لذلك الله تبارك وتعالى يقول في الذين يؤذون الناس ويتصدقون عليهم بدون أ ن ي ق و ل لهم قولا معروفا يقول الله تبارك وتعالى قول معروف و م غ ف ر ة خير من ص د ق ة يتبعها أدا ف أ ن ا اتكلم ب ا ل ك ل م ة وهذه ا ل ك ل م ة خير يخرج اوجهها ل أ ح د أ م د ح ه أ و أ ن ظ ر فيه و أ ش ك ر ه لفعل أ م ر أ و أ ت ب س م في وجهه أ و اعامله م ع ا م ل ة ح س ن ة أ و أ س ل م عليه هذه ا ل أ م و ر تكون فيها خير فالكلام فيها يكون فيه خير عظيم وهذا الذي أ م ر ن ا به من أ ن نجعل كلامنا دائما في خير وقال ا الله ل صلى عليه وسلم ل ن من أن ن ب ي حذر ط أ ل س سخط ن ة في النبي ل الأمور التي الهلاك والعذاب وقال ل ه بصاحبها وفي توقع في ا صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا ليس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذيء الذي يطلق ا ل أ ل س ن ة في أعراض ه ذ ه في أ ع ر ا ض هؤلاء ويتكلم ف الكلام هؤلاء عن و ي وينقل الكلام ويغتاب الناس وينم عليهم وغير ذلك من الامور أ م و ر ل ع ر ف ة ح م ة الله فالذي يريد أ ن يحقق ا ل إ ي م ا ن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليقل خيرا أ و ليصمت وهنا ا ل إ ي م ا ن كماله أ ي إ ذ ا حققت ذلك كمل عندك ا ل إ ي م ا ن وليس نفي ا ل إ ي م ا ن مطلقا حياكم الله ا خ الحبيب بارك الله فيك فالمؤمن يجعل لسانه عطرا بذكر الله ويجعل لسانه طيبا طاهرا لا يتلفظ ب أ ي شيء إ ل ا إ ذ ا تفكر وتدبر فيه والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يذكر الله في جميع أ ح و ا ل ه و ك ث ر ة ا ل ع ب ا د ة تجعل من الشخص يقل من ا ل أ خ ط ا ء في الكلام سواء بتلفظ غير مرضي او بكلام ليس له ف ا ئ د ة فالصمت كان كثيرا عند السلف رضوان الله عليهم لا يتكلمون إ ل ا لسبب ولا يتكلمون إ ل ا ل ف ا ئ د ة ليس ا ل أ م ر ك ا ل آ ن أ ن ك ث ي ر من الناس يتكلمون كثيرا في كلام لا ف ا ئ د ة منه وربما يتعمدون ذلك بدعوى أ ن ه م يخرجون أ و يخرجون مما هم فيه ع ل ي ك م السلام و ر ح م ة الله و أ ي ض ا لو شك أ ح د ه م وهذا من المفترض أ ن هذا الكلام الذي ربما لو تكلم به أ و ق ع ه في مشاكل ما تكلم به والذي سبق من ا ل أ ح ا د ي ث الذي ح د ي ث ا ل سبق الذي قبل الماضي و هو من حسن إ س ل ا م المرء تركه ما لا يعنيه وقد شرحت ذلك وبينت ذلك في أ ن كل إ ن س ا ن يعينه نفسه ليس له ش أ ن في غيره ه غيره حاله لا يطلب من غيره أن يعدل حاله أو يمسك ي من أن أو د ويقول له افعل كذا وكذا و أ ي ض ا من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة أ ن نعرف أ ن السكوت ص ف ة ا ل ر ج و ل ة الذي كان عليه السلف رضوان الله عليهم وينطقون بكلمات لها وزن ويتكلمون نعم ويتكلمون في الحق ولا يخفونه يظهرون الحق دائما لذلك قال أ ب و علي الدقاق من سكت عن الحق شيطان أ خ ر س وهذا ليس بحديث هذا قول أ ب و علي الدقاق واشتهر ب أ ن ه حديث وهو لا يصح الساكت عن, عن الحق شيطان أ خ ر س ك ت عن او ل ح ق ف ه شيطان أخرص أو غير هذه الهوايات فيبين بذلك أن ان ل علي الدقاق س ك و أبو ت أ السكوت في هذا ا ل أ م ر ليس مطلوبا وانما إ ن م ي ك و ن ع و إ ن م يكون ا ل أ م ر فيه ببيانه والتحذير منه ل أ ن ه ح ق و ا ل نبي صلى الله عليه وسلم يقول م ن ر أ ى منكم منكرا ف ل ي غ ي ر ه إ م ا بيد ه أ و ب ل س ا ن ه أ و ب ق ل ب ه ف ذ ك ر ا لسان ل فعليك ت غ ي ي ر ا ل م ن ك ر و ت غ ي ي ر ا ل ب ا ط ل ولكن ب ب ص ي ر ة و أ ي ض ا ب د و ن فتن و بدوني مخالفه لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم لذلك عدد النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير من اليد ثم اللسان ثم القلب حتى لا يتشبث أ ح د في أ ح د هذه ا ل أ م و ر ا ل ث ل ا ث ة ويلتزم به ويفعله على خلاف ا ل ش ر ع فاليد لمن هو صاحب س ل ط ة واللسان لمن له باع في تعليم الناس ودرايتهم وفهمهم والقلب للضعفاء الذين هم مستضعفون في ا ل أ ر ض لا يقدرون على شيء فيغيرون المنكر بقلبهم هذا الامر مهم جدا وفي هي ب ا ا ن عظيم و ل بيننا د ل ت م ز ل د ب ف ي ذلك والكلام على الكلام والقول ب ه و م خ ا ط ر اللسان و غ ي ر ذلك ي ط و ل ا ل ل ك ا م ف ي ه جدا و ي ن م ا أ ر ي د فقط أ ن أ ب ي ن أ ه م ي ة ذلك ا ل أ م ر حتى نعمل به إ ن شاء الله تعالى فلا نتلفظ ب ا ل ك ل م ة إ ل ا بعد فهم وبعد دراية وبعد تفكر ولا يتكلمون وهم يعقلون يقولون بفصاحة دراية تفكر يغرنا الذين يتكلمون وهم لا يعقلون ما يقولون حتى قيل جماع اداب الخير كله تتفرع من أربعة أ ح ا د ي ي ث جماع آذاب ا ل خ ر تتفرع ر من أ ب ع ة أ ح ا د ي ث حديث من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليقل خيرا أ و ليصمت ومن حسن إ س ل ا م المرء تركه ما لا يعنيه وحديث لا تغضب في و ص ي ة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه هذه فيها هذه الذي الأحاديث الأربع جماع الأدب الأحاديث يتعلم هذه يتعلم ا ل أ د ب في كل أ م و ر ه وهي أ ح ا د ي ث جوامع نخرج منها بفوائد ع ث ر ة ثم قال ثم قال صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليقل خيرا أ و ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليكرم جاره فليكرم جاره و إ ك ر ا م الجار ومن بعده إ ك ر ا م الضيف مما أ و ص ى به النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري وغيره أ ن ه قال مازال جبريل يوصيني بالجار وننتبه هنا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان ي أ ت ي ه جبريل ويخصه ب ا ل و ص ي ة بالجار قال ما زال جبريل يوصيني بالجار جبريل سيورث سيورث يوصيني أو ظننت أنه حتى سيورث فهذا حديث يدل على أ ه م ي ة ا ل م ح ا ف ظ ة على ا ل ع ل ا ق ة بين الجيران كما تبارك قال الله تبارك وتعالى والجار الجنوب وقد ت ع ا والجار ا ل ل ى ذي ر والجار ب الجنوب ى و ق اختلف أ ه ل العلم في الجار ذي القربى بين معنيين منهم من قال هو القريب ومنهم من قال هو ال الجار ذ ي يأتي من ه ة ل قال ل ن يعني منهم من س ب أنه ا ا ج القريب أ ي القريب من بيتك ومنهم من قال ب أ ن ه قريب النسب وقالوا ب أ ن ه الجار القريب ل أ ن الجار الجنب و هو الجار البعيد كلام العلم أهل بعض نعم في تفسير كلام بعض اهل العلم نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا الذي يريد أ ن يكمل له إ ي م ا ن ه يعتني بهذه ا ل و ص ل ة بينه وبين الجيران سواء كان هذا الجار قريب أ و بعيد يعتني به و ي س أ ل عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أ ص ح ا ب ه من الجيران وفعل ذلك أ ي ض ا مع جاره اليهودي وهذا من ر ح م ة النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا كيف نفعل مع الجيران ن نفعل والمعاهدين نعيش يكون وكيف وهذا ك في التي فيها ي ي ي ف مع على أهل الذمة والمعاهدين في البلاد ل ردا ا ت ر والذين يقتلون في بلاد المسلمين الناس بزعمهم أ ن ه م كفار فيقتلون هذا وذاك والنبي صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا جاء بقوله من آذى جاره من آذى وهذا جاره الله داره لكه حديث يعني فيه كلام و إ ن م ا المعنى فقط بتشديد حرمه القرب من الجار أ ي إ ي ذ ا ئ ه وفعل ا ل أ م و ر الخطيره له فلابد من أ ن نعامل الناس معاملة طيبة حسنة ونحن لا سيما الذين يكون ا ل أ م ر فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أ خ المسلم والله تبارك وتعالى يقول إ ن م ا المؤمنون إ خ و ة فلا بد من ا ل إ خ و ة أ ن يتواصوا ببعضهم البعض وجاء من بعده أي ق ومن ل النبي صلى الله عليه ل و س و م كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه إكرام الضيف تبعا للجار الذي يكون فيه الأمر ط و أ ن تسلم عليه و أ ن تستقبله بوجه طليق هذا ديننا وهذا ما أ و ص ى به النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه ونقلوه الينا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ي أ ت ي إ ل ى بيتك فهو ضيف عليك فعليه فعليك أ ن ت واجب تجاهه ان تقدم له ما يسعد به و أ ن تتكلم معه بالخير لا تؤذيه لا تطرده لا يظهر عليك أ ن ك تريد تريده ت ر ي د أ ن يخرج وغير ذلك من ا ل أ م و ر و ا ل أ ذ ا ب التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه في سنته صلى الله عليه وآله وصحبه في فعلينا وسلم صلى أ ن نتعلم هذه ا ل أ م و ر ونطبقها تطبيقا صحيحا كما جاءت في السنن وحسن ا ل ض ي ا ف ة لو رجعنا إ ل ى من قبلنا يذكرون آداباً في حسن الضيافة و حسن آدابا قيل أ وقال بعض أ ه ل العلم أ ن ا ل ض ي ا ف ة تكون يوم وليله ة وليلة يوم ذ ه الضيافة وما زاد بعد ذلك فهو تطوع يعني إ ذ ا جاء لك ضيف تكرمه وتجلسه عندك يوم و ل ي ل ة هذا واجبك أ ن تكرمه في هذا وما زاد على ذلك الوقت فهو فضل منك فهذا يدل على س م ا ح ة ا ل إ س ل ا م ورعايته ل ل ض ي ا ف ة والجيران فيظهر بذلك أ ن الله تبارك وتعالى بين لنا سبل النجاح وكيف نعيش في هذه ا ل ح ي ا ة في خير وسعاده ة بدون أن نقع فيما لا يريد الله تبارك وتعالى فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان ي ؤ م ن ب ا ل ل ه ي وليوم ا ل آ خ ر فليقل خير ان يوم يصمد ومن كان ي ؤ م ن ب ا ل ل ه ي ل ي و م الالهي فليقل و م ا ل ا ل ه فليقل و م الالهي ف و م ن ل ا ل ي ف ل م ا ل ا ل ه ل و ل ه ي و م الالهي فليقل و م ا ل ا ل ه ف ل ي ك ر م ض ي ف ة ف ل ي ك ر م ض ي ف ة ثم جاء في الحديث الذي بعده وهو أ ي ض ا يعتبر مرتبطا بهذا الحديث الذي تكلمت عنه ل أ ن ه فيه أ م و ر ا س أ ذ ك ر ه ا إ ن شاء الله تعالى والحديث هذا عن أ ب ي حسين ا ل أ س د ي عن أبي ص ابي ل ح عن أ ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أ و ص ن ي قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب فلما ا ن ب ي عليه صلى الله ل و س ل م جاء له رجل ويطلب النصيحة والوصية النصيحة الملزمة لك قال له ك ل م ة و ا ح د ة تشفي غليله وفيها نصائح ك ب ي ر ة و ك ث ي ر ة وهي حق الوصيه فالحديث البخاري رحمه الله رحمه وهذا معناه أن العبد أن إ ذ ا غضب ا خرج منه ما لا يدري بدون تحكم وبدون ضبط فكان هذا فيه إ ط ل ا ق اللسان بما لا يرضى ربما لا يستطيع أ ن يحبس نفسه عن هذا لذلك الغضب يفعل الكثير والكثير إ ذ ا غضب أ ح د وقع في أ م و ر ربما تجعله نعم ليس على ليس خير تجعله ليس على خير فلذلك قلت في الحديث الماضي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر ف ل ي ك ل خيرا او ليصمت أ ي ض ا لو أ ر ا د أ ح د أ و حدث له شيء أ غ ض ب ه لا يتسرع بالنطق الكلام يتسرع بأي شيء أو الكلام إ ل ا إ ذ ا فعل ما يزيل عنه الغضب وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا وحذر ّ من الوقوع في الغضب ل أ ن هذا الغضب نعم ربما الرجل يغضب من فعل امرأته بشيء فيطلقها في وقت الغضب و لاهل العلم في ذلك آ ر ا ء منهم ما لا يقع ي وايضا ق ع ه ذ الطلاق ف بوب ا ا لا ب خ ر يقضي رحمه الله فيما أذكر فيما الله باب لا ي القاضي وهو يقضي وهو غضبان وهو أ ي ليس له أ ن يقضي بحكم وهو غضبان ل أ ن الغاضب لا يتصرف كالطبيعي فالنبي صلى الله عليه وسلم ردد مرارا كرر هذا الأمر بقوله له له له له فعليه الأمر لا لا لا أولا رجل يقول له أوصني يقول له لا تغضب يقول له أوصني يقول أوصني أوصني تغضب تغضب تغضب أ ن ي أ ت ي بشيء يذهب عنه هذا الغضب ل أ ن هذا الغضب من الشيطان كما أ خ ر ج أ ب و داود واحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الغضب غضب الشيطان الشيطان خلق وإن وإنما وإنما فليتوضع الشيطان الشيطان النار النار الماء وإنما يطفئ النار الماء إن فإذا من من أحدكم يطفئ يطفئ فكان هذا سبيل نسلكه لنخرج من الغضب إ ذ ا غضب أ ح د ك م ف ل ي ت و ض أ النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويعلم أ ص ح ا ب ه كيف ا ل ن ج ا ة فما فيه من الأمة إلا شيء خير عليه دل وكما م من منه وسلم ا إلا حذرها شيء شر فيه عليه الله وآله وصحبه صلى أ خ ر ج أ ب و داود أ ي ض ا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فإذا وإلا فإذا ذهب قائم الغضب وإلا فليضجع فإذا جاءه الغضب غضب فليضجع أحدكم وهو عنه فليجلس جلس اذا كان واقفا جلس إ ذ ا كان جالسا يقف أ و ي ض ج ع المهم أ ن يغير هيئته و أ ن يفعل أ ي أ م ر يخرجه مما هو فيه حتى لا يجعل ذلك ا ل أ م ر يطغى عليه والغضب من الشيطان فلابد يتخلق أن بهذه ا ل أ خ ل ا ق ا ل ح م ي د ة التي علمنا إ ي ا ه ا النبي صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم فهذا من ا ل آ د ا ب التي يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يتعلمها جيدا و إ ن كان الغضب ط ب ي ع ة البشر ولكن له حدود وله ضوابط والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيان الذي بينه في الوضوء وتغيير ا ل ه ي ئ ة وغير ذلك يعلمنا ويبصرنا فالحمد اكتفي فيكم العالمين طيب ان شاء الله تعالى أكتفي بهذا ويكون الكلام عن الحديث القادم ان شاء الله تعالى لله الله مبارك رب طيب عن ويكون ونفع بكم وزادكم الله علما وحلما والحمد لله رب العالمين ط ب احد سيقرأ شاء شاء الله تعالى ولا ما في احد وياكم الله بكم طيب خيرا ان شاء الله تعالى نفع بكم في طيب طيب العالمين رب الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل الى أ ا ت غ ف ر ك وصلى أ ت و و ب إليك ا ل ل ه و س ل م و ب ا ر ك ع ل ى ن ب ي ن ا محمد و ع ل ى آله وصحبه وسلم وسلام عليكم و ر ح م ة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ه